بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسي الله وعلى آله رحبه وعلى كتاب القنى الداني ما معنى القنى ما معنى القنى الداني عندك الثمر الثمر عندك أكبت أريد الله الحصاد الله نريد من أخرى عندك الثمر الناضج الذي اصبح ناضجا طيب ما معنى الداني ما معنى الداني عند من عندك القريب وهو مقتوس من قوله تعالى وقال الجنتين دان وقال القنة ثاندان قال في حروف المعاني في بيانها وشرحها و قال القندان في حروف المعاني صنحة الحسن بن سعو المرادي قرأنا أمس طرفا من ماذا من مقدمة حول حروف المعاني والكتب المؤلاء فيه وذكره وذكر ماذا بعد مصنفاته وكلام على بعض أمور الكتاب اجمالا وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده على جميع عوائده العوائد هي النعم الذي تكرر وقال الله صلاةه وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ولفظ السيدنا لم ترد في صلاة الصلاة لم ترج في صلاة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم الله كما ثبت الحديث قال مخاتم أنبيائه ولكن رسول الله خاتم النبيين قال له بلغ أنبائه من عليك إلا البلاء قالوا على اله الكرام وأصحابه مصابيح الظلام. في هذا رجع الرافضة أنه يذكر الصحب الآل دون تفريق قالوا بعده بعد الواو نائبة عن إمه واما نائبة عنه عن أما وأما نائب عن مهما فمعناها مهما يفعل شيئا بعد ولما كانت هذه الواو او اما تنبع المهما ومهما شرطيه وجب اقتران الفاء في ماذا في جوابها وأنه لم يرد خلو جوابها يعني جاءت الفام ملفوظه في جوابها دائما ولم تقدر الفاء يعني لم تحدث الفاء فتقدر تقديرا إلا في القليل النادر إلا في القليل النادر قال وبعد فإنه لما كان مقاصد كلام العرب على اختلاف الصنوف لما كانت مقاصد كلام العرب إيش معنى مقاصد كلام العرب المعاني معنى الجملة الآن حروف المعاني حروف تتحكم بالجملة فإذا عرفت حرف المعنى عرفت أن معنى الجملة العربية ما هو الذي يؤثر عليه حرف المعنى مفهوم حرف المعنى الموجود في الجملة قال إنه لما كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه كلام العرب جملة فعلي يعني كلام العرب هو الجملة المفيده وهي اسمية إن بدأت في شعر وهي اسمية إن في أسم وفعلية إن في ماذا؟ بفعل ثم لكل من الجملتين أغراب ومقصد لا تحصى قال مبنياً على مبنياً أكثرها مبنياً أكثرها يعني أكثر معاني أكثر معاني الجمل العربية ما الذي يؤثر عليها؟ روح المعاني قال مبنيا اكثرها على معاني حروفه صرفت الهمم الى تحصيلها صرفت الهمم الى تحصيلها الى تحصيل الحروف حروف المعاني قالوا ومعرفة جملتها وتفصيلها تحصيلها يعني العثور عليها ومعرفة جملتها وتفصيلها يعني اجملها وتصيلا وهي مع قلتها هذا ماذا؟ أسلو تشويق للمادة يقول وهي مع قلتها وتيسر الوقوف على جملتها تستطيع أن تنظر تستطيع أن تنظر مثلا على سبيل المثال حروف المعاني كم عدد حروف الجر مثلا؟ يعني قوله وتيسر الوقوف على جملتها هذا الطالب النبي لما يفكر ينظر مثلاً على سبيل المثال حروف الجر كم عددها واحد وعشرون هذه حروف المعاني حروف العطف كم عددها يعني عشرة على الخلاف إما هذه حروف المعاني عشر واحد وعشرون كم صارت واحد الممالة وثلاثون ولو أتيت إلى النواصب النواصب النواصب, النواصب بنفسها أربعة ناصر بنفسها كم أربعة طيب أتيت الأربعة إلى واحد ثلاثين. ثلاثين طيب لو أتينا مثلا على سبيل المثال إلى إنها أخواتها حروف حروف وهي كم ستة أربعون حرف أتينا مثلا لا أننا فيه القز حرف ثلاثة أربعون أتينا الحروف المسبهة بليسة أولا وإن ملاتا أربعة أربعة وثلاثة كم صارت سبعة وأربعون حرف سبعة وأربعون حرفا ولو اتينا لأل أل أيضا كم صارت ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون حرفا, حرفاً ثم أتى عن ولو اتينا الحروف القازمة أربعة وإذمع الأصح هذه هي خمسة خمسة إلى ثمان واربعين كم صارت آه ثلاثة صارت ثلاثة وخمسين حرف ثلاثة وخمسين حرف هذا مما يدل على ألسنتنا دائما لكن الطالب النبي هو الذي يجمع الفائدة من الفائدة والنظير النظير مثال المثال فيتحصل على علم يتحصل على علم كثير ويظن عندنا قد والسين سوف تأتي ونون التوكيد ونون التوكيد الثقيل والخفيفة يعني كم ستصير نون التوكيد الثقيل والخفيفة والثلاثة خمسة خمسة إلى ثلاثة وخمسين ثمانية وخمسين يعني لو تأملنا الحروف الذي قد مرت بنا أثناء الدراسة على سبيل المثال لاصغر كتاب في النحو مثل الأجرومية لو وجدنا أن عندنا خيرا كثيرا في هذا الباب وأنه لم تعد الحروف علينا أمرا غريبا حروف المعاني لم تكن علينا بالغريبة أصلا لكن أحيانا عدم انتباه الذهن والله المستعان قد يؤدي إلى هذا قال قد كثرها قال وهي معاقلتها وتيسر الوقوف على جملتها قد كثر دورها وبعد غورها لها معاني فيها تطقيق قال فعزت على الأذهان معانيها لأن الحرف الواحد احيانا تتعدد معانيه ويختلف معناه بحسب تركيبه في في الجمله فيكون حرف المعنى حرف واحد لكن له معنى في جمله غير معناه في الجمل الأخرى فمثلا الباء في بسم الله الرحمن الرحيم استعانه طيب لكن قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم البسابية دخلت على سبب الفعل إلا أن الوطن جيناهم بسحر البهنا بمعنى في في سحر عين يشربوا بها عباد الله عين يشربوا بها يشربون منها يشربون منها يختلف مع, يختلف مع الحرف الواحد من تركيب إلى تركيب آخر تركيب آخر فنحتاج إلى ماذا نحتاج إلى أن ندرس غور هذه الحروف وعلى سبيل المثال على سبيل المثال ايضا مثال أوضح من الباء اللامات اللامات لو أتينا إلى اللامات ملخص اللامات فقط في القناة الداني ثمانية وأربعون لام ثمانية وأربعون لام ولكل لام ضابط ولكل ضابط مواضع لا تتعداها لا تتعداها فمثل هذا يعني يحتاج إلى دراسة وتأنيه، ولذلك صنفت المصنفات في حروف المعاني لأجل بيان هذا الغرض، هذا الغرض. والله المستعان، قال فعزت على الأذهان معانيها، عزت، عزة هذا بمعنى إيش؟ بمعنى ندرة. فان عزه تاتي بمعنى غلبه و قهره و تاتي بمعنى ندره و عزه تاتي بمعنى ماذا ندره و عزه تاتي بمعنى صلب و اشتد قولهم ناقه عزاز يعني ماذا شحيحه ايش شحيحه اللبن و ارض عزاز صلبه رؤية، فعزت على الأذهان معانيها، ما معنى عزت على الأذهان؟ عين ندرت، ندرت أن تجتمع في ذهن. قال وأبث على الإذعان، وأبث الإذعان، وأبث الإذعان، دع الخضوع إلا لمن يعانيها، ما معنى يعانيها؟ يهتم بها ترسها ينظر فيها ينظر في معانيها يعيد فيها النظر ويدين فيها الفكر يقلب لها الأوراق ويعني يعني ماذا ويدين فيها النظر بالأحجار يحتاج إلى إلى شيء من الاهتمام لا شيء من الاهتمام والله استعانى قال وهذا الكتاب أرجو أن يكون نافعا ولمعاني الحروف جامعه يعني حصل حصل فيها من هذا الكتاب خيرا كثير حصل منه خير كثير واستفاد منه أقلة العلماء و انا خلالهم فطاحل النحاه وغيرهم و وقد نظم نظم هذا نظم يعني قل من نظم في حروف المعاني يعني من معتمدة النظم الجنداني وقبل فترة يعني ليست باليسيره وقفت على كتاب اسمه كفاية المعاني في حروف المعاني للبيتوشي الله البيتوشي هذا كان من من ضمن ما اعتمد في النظم عليه الجنداني في حروف المعاني ونظمها على ترتيب كتاب الجنداني تماما والله نستعان قال فيه وقد جمعت كل هذه الاحرف من مجمع عليه او مختلف والمختلف من الاحادي الى الخماسي مرتب مرت ومات سداسي هذا هو هذا هو ثم لما ذكر يعني بعض معاني الباء بعض معاني التاء قال ورا ولا يرى في الحرف إلا في العلم لا رب ثم ذا المرادي نقل يعني اعتمد كثيرا على ترخيص القناة الداني سالن ضومة كفاية المعاني في حروف المعاني هذه أيضا هذا المثل قد شرحه مؤلفه في مؤلف ضخم في مؤلف ضخم كبير جدا وهذا الشرح عليها والتعليق عليها من طبعة الرسالة شرح مختصر فيه تلك العبارة فقط. هذا وهذا الكتاب أرجو أن يكون نافعًا لمعاني الحروف الجامعه جعلته لسؤال بعض الإخوان جوابا سأله بعض أصحابه الكتاب فيه ولصدق رغبته ثوابا ولما وفى لفظه بمعناه ودنا متنا ودنا ودنا من متناوله جناه سميته بالقنى الداني في حروف المعاني ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب المقدمة ثم بعدها باب في الأحادي باب في الثناء باب في الثلاثي، باب في الربائي باب في الخماسي، باب في الخماسي. وهنا يحسن أن أعطيكم مقدمة و كنت كتبتها عن حروف المعاني وهي ضمن بحث لي اعطيكم ملخص ملخص اجمالي عن حروف المعاني فيها قلت فيها الحرف باعتبار النظر الى ذاته ثلاثه اقسام الحرف باعتبار النظر الى ذاته ثلاثه اقسام القسم الاول حروف المعجم تعريفها اصوات غير متالفه ولا مقترنه ولا داله على معنى من المعاني ولا داله ولا داله ولا داله على معنى من معاني الاسماء والأفعال والحروف المعنويه الا انها اصل تركيبه ما اسم حروفها ايش المعجم وهي أصل مدار الألفن، وهي أصل مدار الألفن العربية وعجميها، هذه حروف المعجم، يعني توجد حروف المعاجم في جميع اللغات، فما من لغة إلا ومعها حروف إيش؟ حروف معجم، حروف المعجم الإنجليزية، المعجم العربية وغيرها من اللغات. طيب الثاني قسم الثاني حروف المباني تعريفها. تعريف حروف المباني هي أبعاظ وأجزاء الكلمة العربية حروف المعاني أجزاء وأبعاظ الكلمة العربية أما حروف المعجم أصوات غير مؤتلفة ولا مقترنه ولا داله على معنى من معالي أسوان أفعال الحروف المعنويه يعني هذه ما هي حروف المعجم هذه في جميع اللغات لكن حروف المباني خاصة بأحرف الكلمات العربية قال حروف المباني تعريفها هي أبعض اجزاء الكلمة العربية يعني خاصة تعريفها ما كان من بنية الكلمة ما كان من بنية الكلمة عددها 29 حرفا على رأي الخليل وهذا الصواب و28 حرفا على رأي من على رأي غيره قال الغلايني ولاينه له كتاب سهو دروس الله العربي قال الغلايني ولا شأن لنا فيه أي معاشر النحا وأيضا قالها أيضا من قبله السيوطي قال لا شأن لنا فيه أي المباني لا شأن فيها للنحا حروه المباني لا شأن فيها للنحا قال الثالث حروف المعاني حروف المعاني هذا المقصود هنا. قال تعريفها هي ما دل على معنى في غيره فقط ما تعريف حرف المعنى ما دل على معنى في غيره فقط. عددها مائة خمسة حروف. قال السيوطي وهو الذي التميسون النحويون قال السيوطي وهو الذي التميسون النحويون أقسامها باعتبار مادتها، انا سأختصر لك جدا أقسامها باعتبار مادتها تنقسم باعتبار مادتها إلى خمسة أقسام: الأحادية وعددها أربعة عشر، والثنائية وعددها ثلاثة وثلاثون، الثلاثية وعددها ستة وثلاثون، والرباعية وعددها تسعة عشر، والخمسية وعددها ثلاثة. الأحادية، هوه الأحادية، الهمزة. والألف والباء والتاء هذه كم؟ أربعة كل واحد يحسن معين والسين والفاء والكاف واللام هذه أربعة ثمانية والميم والنون والهاء والواو هذه أربعة اثنى عشر والشين والياء والياء, والياء والشين أربعة عشر إلى الياء إلى الياء هذه حروف متفق عليها والشين حرفان مختلف في اثباته شين حرف مختلف في اثباته طيب الثنائيه الثنائيه الثنائيه الثنائيه كم عددها 33 طيب انا ساذكرها 6 نذكرها ستة ستة. طيب. آه. هذه في النداء. آه. المكون من ال الهمزة والالف بعدها آه. وعث ثاني. وأل وأم وأن وإن. هذه كم؟ ستة. هذه ستة. وأو وأي وأي وبل وعن وفي. ستة إلى ستة؟ وقد وكي ولا ولم ولن ولو ستة إلى اثنى, اثني عشر و قد و كي و لا و لم و لن عشر صار ثمانية عشر ثمانية عشر و ما و من و من و هل ها الذي هي حرف تنبيه ه ه ا وهل وواء ستة إلى ثمانية عشر ما كم صارت صارت أربعة صارت أربعة وعشرين حرفا وما هذه ما إذا كانت نافيه فهي حرف اتفاق وإذا كانت مصريه وقع فيها الخلاف فسيبوا الجمهور لونها حرف ولا أخفش بن الصراق قرانا هاشم طيب هذه 24 حرفا ناتي بسته يا. ولون التوكيد الثقيله ما التوكيد الثقيله حرف ماذا ثنائي. اما الخفيفه احادي مر معنا من التوكيد الثقيله الثانيه وذا وكم ومع ومن هذه سته ستة إلى أربعين وعشرون ماذا صار صارت ثلاثين حرفا ثلاثين حرفا وهو وهي وهم إذا كان الضمير فصل إذا أتى الضمير فصل هذه ثلاثة إلى ثلاثين كم صارت ثلاثة وثلاثون المتفق فيها إلى النون التوكيد وذا وكم ومعوم وهو وهي وهم هذه كما حروف سبعه هذه مختلف فيها والاولى على الراجح حرفيتها او بالاتفاق الحروف الثلاثيه كم عددها كم عدد الحروف السته وثلاثون حرفا طيب نذكرها ايضا 6-6 حتى لا نغلط حتى لا نغلط في العد الثلاثية آي وأجل وإذا وإذا وألا وإلى هذه ستة وأما أما بالتخفيف أما وإن وأنا وأيا وبلاء وثم ستة إلى ستة صارت الثلاثة عشر طيب وجلل وجلل وجير بمعنى نعم وخلا ورب وسوف وعد ستة إلى ثمانية عشر ثمانية عشر ثمانية عشر طيب وعل تشديد اللام اللام بحرفين على وعلى ولا ت وليت ومذ ونعم هذه ستة إلى ثمانية عشر صارت أربعين وعشرين صارت أربعة وعشرين حرفا طيب وهياء هذا خمسة وعشرون وما بعد هيا مختلف فيه بعد هيا مختلف فيه طيب هيا وأنت إذا كان الضمير فاصل وأنت إذا كان الضمير فاصل وبلها بلها وأنا إذا كان الضمير فاصل وكما هذه ستة إلى أربعين وعشرين صارت ثلاثين حرفا طيب وليس ونحن إذا كانت ضمير فصل وهم وهن إذا كانت ضمير فصل وعدى وخلقنا عدا وخلقنا طيب هذه ستة إلى ثلاثين كم صارت؟ ستة وثلاثين هذه الحرف ثلاثين ليس هذه فيها خلاف ليس فهي حرف عند الفارسي وابو بكر بن شقير وهي فعل عند الجمهور لا يستفعل عند الجمهور وهو الراجح الراجح أنها فعل طيب الرباعية كم عددها الرباعية تسعة عشر هي قفز صحيح أن أرفع أيديهم لكن نحب العلم يحبون العلم <تصفيق> لله درهم طيب بس. قال الرباعيه اذ ما الرباعيه اذ ما وعل وعل والا والا والا وعما وإما وحاشا هذه سته هذه سته طيب والخلاف في اذ ما سيبوه الجمهور ماذا يرى يرى اذ ما سيبوه الجمهور يرونها حرفا و السيرافي، المبرد والفارسي ابن السرايك يرونها اسم طيب هذه ستة تبهوا معي لاحد أغلب طيب وحتى وكعنى وكلا ولكن ولكن سكون النون ولكن ولعل و وكم ما... وكم ما... لا عفوا لما لما طيب ولما حتى وكأن وكلا ولكن ولعل ولما هذه إثنا عشر عشر إلى 6 يعني ماذا 6 إلى ستة 12 ولم فيها خلاف فيها خلاف فهي حرف عند سيبوي هي حرف عند من عند سيبوي وهي اسم عند الفارسي هي اسم عند الفارسي هذه لما طيب المجموعة الثالثة لولا ولو ما وهلا وإيا وعلى الأصحى أنها ضمير مصر وأنتم إذا أتضمير فصل وأي من صحيح فيها أنها اسم خاص بالقسم هذه ستة إلى اثني عشر ثمانية عشر والتاسع عشر مهما التاسع عشر ما هو؟ مهما التاسع عشر مهما وهي اسم على الأصحى عند الجمهور وهي حرف عند السهيلي وابن يشعون السهيلي ابن يشعون ماذا يرون مهما حرف طيب هذه ما هي الآن إلى إلى هلا إلى هلا متفق عليها وعلى الاصح انها حروف وما بعد هلا في خلاف أربعة في خلاف. الخماسية الخماسيه الخماسيه كم عددها عندك عدد الفتاح ثلاثه لكن لكن تشديد النون هذا واحد وانتما إذا كان الضمير فصل وأنتم إذا كان الضمير فصل هذا انتما وانتن مختلف فيه طيب هذه الحروف كم مجموعها إذن كم مجموعه اجمع معي اربعه عشر زائد ثلاثة كم السبعه سبعه حرفا طيب 47 حرفا زائد 36 وثلاثين طيب زائد 19 عشر 102 زائد 3 الخماسيه 150 احسنت قال وتنقسم باعتبار مدخولها واختصاصها إلى ثلاثة أقسام هذا اعتبار آخر قسم يختص بالأسماء نحو حروف الجر وقل هذا مثال أنا هنا ما استوفي لكم أذكر مثال اختصاص القسم الثاني قسم يختص بالأفعال نحو النواصب والقواجب طيب القسم الثاني القسم الثالث قسم مشترك بين الأسماء الأفعال نحو الهمزة وهل. الهمزة وهل هذا التقسيم بالاعتبار الثاني الأول باعتبار مادتها والثاني باعتبار مدخولها واختصاصها طيب التقسيم الثالث تقسم الحروف باعتبار عملها إلى قسمين هذا التقسيم الثالث عاملة وعاطلة قال عامله تعريفها تعريف الحرف العامل ما يحدث إعرابا أي تغييرا في آخر غيره من الكلمات وهي انتبه معي إلى الحروف العاملة حتى تعرف أن غير هذه ما هي غير هذه عاطلة غير عاملة ركز معي واحد الأول حرف الجر هي واحد العشرون والثاني عاصف المضارع أربعة والثالثة الأحوة التي تكزم تجزم تجزم فعلا واحدا خمسة والرابع وإن وإذما الجازمه لفعلين إن وإذما الجازمه لفعلين هذان حرفان والأحرم المشبهة بالفعل ما هي الأحرم المشبهة بالفعل؟ إن واخواتها هذه ستة السادس لا النافير الجنس السابع الاخره المشبهه بليس وهي اربعه ما له ولاه ولاته طيب الثامن الا الاستثنائيه والتاسع والمعيه عند بعضهم الاستثنائيه عند بعضهم طيب والعاشر لولا عند قوم عند قوم طيب الفائده الاخيره التقسيم الرابع تقسيم الرابع تنقسم باعتبار نوعيه العمل الذي تعمله وتعدد العمل إلى سبعة أقسام هذه ما هي الحروف ما هي العاملة الحروف العاملة تنقسم إلى سبعة أقسام باعتبار نوعيه العمل وتعدده إلى سبعة أقسام الأول قفاز الخزان الأول ما يعمل النص فقط مثل نواصب المضارع في الافعال هذا تكتب واحد الثاني الا الاستثنائية تنصب المستثناء على قول المرجوح الثالث هو المعية تنصب المفعول معه على قول المرجوح طيب هذا القسم الأول القسم الثاني ما يعمل القر فقط وهي حروف الجر واحد وعشرون حرفا القسم الثالث ما يعمل الجزم فقط وهي احرف الجزم الذي تجزم فعلا واحدا أربعة وإن وإذ ما تقزم فعلين صارت ستة طيب الرابع ما يعمل الرفع فقط وهو لولا عند الفراء فهي عنده ترفع الاسم الذي يليها نحو لولا زيد الله أكرمتك وهذه خاصة هو أقول الرابع ومذهب البصريين أن الاسم بعدها مرفوع بالابتداء الخامس ما يعمل الرفع والنصب وهي الاحرف المشبهه بليس وهي ما هو لا ولا تا تعمل عمل ليس السادس ما يعمل الجر والرفع الجر والرفع وهو لعل على لغه عقيل نحو فقلت تدعي اخرى ورفع الصوت جهرة لعل ابي المغار منك منك قريب قالوا نحمل لعل الله فضلكم علينا بشيء ان انكم وشريم قال ان لعل ذكر ما بعدها لفظا وهذا رفع محلا من والصحيح ان ما بعدها مرفوع بالابتداء ولعل ترجع الى حروف الجر وهي حرف شبيه بالزائد حرف شبيه بالزائد طيب هذه كم 6 والسابع ما ينصب الاسم ويرفع ماذا الخبر هو ان وعقاتها ولا التي لنفي الجنس ولا التي لنفي الجنس طيب إن شاء الله إلى هنا هذا هو ملخص حروف المعاني كاملة وإن شاء الله سبحانه وتعالى غدا نواصل الكتاب الذي يريد مسرد للحروف العحادية مرتبة على حروف المعجم. طيب نسردها له الأحادي أربعة عشر يجمعها قول وكيف كشف سالتونيها وهي الهمزة والباء والتاء والسين والشين والفاء والكاف واللام والميم والنون والها والواو والألف واليا طيب الحروف الثنائية نشردها إذ وأل وأم وإن وأن وأو وآ بالمد ندا وأي واي وابل وذا وعن وفي و وكم و ولم ولن ولو ولا كم ومع ومن ومن وما وهل لن حرف تنبيه وهو وهي وهم ووا ووي ويا و و و و وي و مسرد الحروف الثلاثيه مسرد الحروف الثلاثيه و الثنائيه ثلاثه ثلاثون و هي اجل و اذن و اذا و الا و و و ان و ان و انا و انت و انت و اي و ايا و بجل و مض و متى و نعم و مسرد الحرف الرباعي الحرف الرباعيه مسردها اذ ما و الا و الا و اما و اما و انتم و اي و ايم و وأي حتى و حاشا و كان و كلا و لعل و لكن مهما و ما وهي سبعه عشر مسره الاحرف الخمسيه وهي ثلاثه لكن وانتما وانتن ان شاء الله الله وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين